أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا تسجيل صوتي لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تأليف العلامة القاضي أبي الفضل عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بصوت العبد الفقير إلى الله تعالى محمود ابن عبد الرحمن الأشرم الجباوي اليبرودي وبالله تعالى أستعين والله سبحانه وتعالى هو المعين وأبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في الكتاب وبه أتوكلوا. قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهماً والباطني تقدسا لا عدمى وسع كل شيء رحمة وعلماً وأصبغ على أوليائه نعما عماً وبعث فيهم رسول من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم بهم رأفة ورحما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما وأتاه حكمة وحكمة وفتح فيه أعينا عميا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 فجعلوا همهم به واحدا، ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا، فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرتي وعجائب عظمتي يترددون، وبلينقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون، لهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل كلاما ظفر وأن أجمع لك ما لأسلافنا وإمتنا في ذلك من مقال وأبينه بتنزيل صور وأمثال فعلم رحمك الله أنك حملتني من ذلك أمراً إمراء وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعباً ملأ قلبي رعبا فإن الكلام في ذلك يسترعي تقرير أصول وتحرير فصول والكشف عن غوامضة ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة عفواً ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة العلية وها هنا مهامه فيح تحار فيها القطاع وتقصر بها الخطى ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم تهتدي بعلم علم ونظر سديد ومداحد تزل بها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قره الجسيم وخلوقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق وما يدان الله تعالى به من حق الذي وارفع الحقوق ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ولما حدث نبي أبو الوليد قالام ابن احمد الفقيه رحمه الله بقراءه عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا ابو عمر النمري حدثنا ابو عمر النمري حدثنا ابو محمد ابن عبد المؤمن حدثنا ابو بكر محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الاشعث حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجمه الله لجام من نار يوم القيامة فبادرت إلى نكة مسفرة عن وجه الغرض مؤديا من ذلك الحق المفترض اختلستها على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال بما طوّقه الإنسان من مقاليد المحنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل ولو أراد الله الإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا أو يذم محله فليس ثم سوى حضرة النعيم أو عذاب الجحيم، ولا كان عليه بخوي بخوي صته، واستنقاد مهجته، وعمل صالح يستزيده، وعلم نافع يفيده أو يستفيده. جبر الله صدع قلوبنا، وغفر عظيم ذنوبنا، وجعل جميع استعدادنا لمعادنا، دوا وتوفر دواعينا في ينجينا. ويقربنا إليه تعالى زلفا ويحظينا بمنه وكرمه ورحمته ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب: الباب الأول في ثناء تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه وفي عشرة فصول. الباب الثاني في تكملة تعالى له المحاسن خلقا وخلقا. وطيرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا وفيه سبعة وعشرون الباب الثالث في ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته وفيه اثنى عشر فصلا الباب الرابع في معظره الله تعالى على ياره من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات وفي ثلاثون فصلا القسم الثاني بما يجب على الأنام من حقوق عليه السلام ويترتب القول فيه في أربعة أبواب الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته وفيه خمسة فصول الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته وفيه ستة فصول الباب الثالث في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره وفي سبعة فصول الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفي عشرة فصول القسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز عليه شرعاً وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه وهذا القسم أكرمك الله هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نريده فيه من النكة البينات وهو الحاكم على ما بعده والمنجز من غرض هذا التأليف وعده وعند التقصي لموعدته والتفصي عن عهدته يشرق صدر العدو اللعيني ويشرق قلب المؤمن باليقين، وتملأ أنواره جوانح صدره، ويقدر العاقل النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، ويتحرر الكلام فيه في بابين: الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية، ويتشبث به القول في العصمة وفي 16 عشر الباب الثاني في أحواله الدنيوية، وما يجوز طرؤه عليه من الأعراض البشرية وفيه تسعة فصول القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه عليه السلام وينقسم الكلام فيه في بابين الباب الأول في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص وفيه عشرة فصول الباب الثاني في حكم شانئه ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته وفي عشرة فصول وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسوله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وأختصر الكلام فيه في خمسة فصول وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب ويلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس ويشفي صدور قوم مؤمنين ويصدع بالحق ويعرض عن الجاهلين وبالله تعالى لا إله سواه أستعين القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى قولا وفعلا صلى الله عليه وآله وسلم قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحه من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام وتنويهه من عظيم قدر بما تكل عنه الألسنة والأقلام فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه وحض العباد على التزامه وتقلل إجابه فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم طهر وزكى ثم مرح بذلك وأثنى ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى فله الفضل بدءا وعودا وله الحمد أولى وأخرى ومنها ما أبرز للعيان من خلطه على أتم يجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة وتأييده بالمعجزات الباهرة، والبراهين الواضحة، والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره، ورآها من أدركه، وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا، وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيراً، حدثنا القاضي شهيل أبو علي، الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن سورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أب محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه قال فارفض عرقا الباب الأول في تناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفسحة بجميل ذكر المصطفى وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره اعتمد منه على ما ظهر معناه وبان فحواه وجمعنا ذلك في عشرة فصول الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المرح والثناء وتعداد المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال السمرقندي وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفائه وقراءة الجمهور بالضم قال القاضي الإمام أبو الفضلي رحمه الله أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته فلا يتهمونه بالكذب. وترك النصيحة لهم لكونه منهم وأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولادة أو قرابة ثالثا وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح أي من أنفسكم وهذه نهاية المدحي ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصي على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم وعزتي عليه ورأفتي ورحمتي بمؤمنيهم قال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف رحيم ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون رابعا وروي عن علي ابن أبي طالب عنه صلوات الله عليه في قوله تعالى من أنفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح قال ابن الكلبي كتبت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيء مما كان عليه الجاهلية خامسا وعن ابن عباس في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا وقال جعفر بن محمد علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفوة من خدمته فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة وألبسه من نعتي الرأفة والرحمة وأخرجوا إلى الخلق سفيرا صادقا وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال أبو بكر ابن طاهر زين الله تعالى محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابوا شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ف كانت حيات رحمة ومات رحمة ساد كما قال عليه السلام حياتي خير لكم ومتي خير لكم ساب وكما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أرااد الله رحمة بأمة قودنا بياقب ل فعل ل فرة وسف وقال السم ق الله رحمة للعين. يعني للإنس والجن وقيل لجميع الخلق للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب قال ابن عباس رضي الله عنهما هو رحمة للمؤمنين وللكافرين اذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة ثامنا وحكي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي بريل عليه السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى فسلام, فسلام لك من أصحاب اليمين أي بك. إنا موقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نريك مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يَكَادُ زَيْتُ أَنْ يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُ نَارُ نُورٌ عَلَى نُورٌ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ قال كعب وابن جبيرٍ المرار بالنور الثاني هنا محمدٌ عليه السلام وقول تعالى مثل نوره أي مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه قال كعب وابن يبير المرارب النور الثاني هنا محمد عليه السلام وقوله تعالى مثل نوره اي نور محمد صلى الله عليه واله وسلم وقال سهل بن عبد الله المعنى الله هادي اهل السماوات والارض ثم قال مثل نور محمد اذ كان مستودعا في الاصلاب كالسكات صفته كذا وأراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة صدره أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة يوقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم وضرب المثل بالشجرة مباركة وقوله يكاد زيت يضيء أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت وقد قيل في هذه الآية غير هذا والله أعلم وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن هذا قوله تعالى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 شرحه بالإسلام وقال سهل بنور الرسالة وقال الحسن أي البصري ملأه حكما وعلما وقيل معناه ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك قيل ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها حكاه الموردي والسلمي وقيل عصمناك ولولا ذلك لاثقلت الذنوب ظهرك حكاه السمرقندي ورفعنا لك ذكرك قال يحيى بن آدم بالنبوة وقيل إذا ذكرت ذكرت معي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل في الأذان قال الفقيه القاضي أبو الفضلي رحمه الله هذا تقرر من الله جل اسمه لنبيه عليه السلام على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان والهداية ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه اسمه قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاسعا ورواء سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي قال ابن عطاء جعلت تمام الإيمان بذكري معك وقال أيضا جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني وقال جعف المحمد الصالق لا يذكرك أحرم بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية وأشار بعض في ذلك إلى الشفاعة ومن ذكره معه تعالى أن قرَّن طاعته بطاعته واسمه باسمه، وقال تعالى وأطيع الله والرسول، وأأمن بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المش المشركة، ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه السلام. حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحافظ فيما أجازنيه. وقرأت على الثقة عنه قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد ابن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر ابن داسة حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو الوليد طيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم قال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان قال الخطابي أرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للاشتراك أحد عشر ومثل الحديث الآخر إن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مئس خطيب القوم أنت قم أو قال اذهب قال أبو سليمان كره منه الجمعة بين الإسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية وذهب غيره إلى أنه إنما كره لو لقوف على يعصيهما الثاني عشر وقول أبي سليمان أصحه لما روي في الحديث الصحيح أنه قال ومن يعصيهما فقد غوى ولم يذكر الوقوف على يعصيهما وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك وخصوا الضمير بالملائكة وقدروا الآية إن الله يصلي وملائكة يصلون ثالث عشر وقد روي عن عمر رضي الله عنه أن قال من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته وقال تعالى من يتعي الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله أفور الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله لا يحب الْكَافِرِينَ الرابع عشر ورؤية أنه لما نزلت هذه الآية قالوا إن محمد يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى فأنزل الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فقرن طاعته بطاعته رغم لهم وقد اختلف المفسرون في معنى قولي تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم فقال أبو العالية والحسن البصري الصراط المستقيمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه حكاه عنهما أبو الحسن الموردي وحكم كي عنهما نحوه وقال هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وحكى أبو الليث السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال فبلغ ذلك الحسنة وقال صدق والله ونصحه وحكى الماوردي ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى في فصام لها والله سميع عليم أنه محمد عليه السلام وقيل الإسلام وقيل شهادة التوحيد وقال سهل في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال نعمته بمحمد عليه السلام وقال تعالى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 الذي صدق به المؤمنون وقيل أبو بكر وقيل علي وقيل غير هذا من الأطوال خامس عشر وعن مجاهد في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال بمحمد صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه الفصل الثاني في وصيه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة. قال الله تعالى يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جمع الله تعالى في هذه الآية ضروب من الرتب الأثرة وجملة أوصاف من المدح. فجعله شاهدا على أمتي لنفسي بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصي عليه السلام ومبشر لأهل طاعته ونذير لأهل معصيته وداعيا إلى توحيده وعبادته وسراج منيرا يهتدى به للحق السادس عشر حدثنا الشيخ أبو محمد ابن عتاب رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا ابو الحسن القابسي حدثنا ابو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عم عبد الله بن, بن العاص قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بعض صفاتي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بي أعين عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا السابع عشر وذكر مثلو عن عبد الله بن سلام الثامن عشر وكعب الأحبار تاسع عشر وفي بعض طرق يعني بن إسحاق ولا صخب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخناء أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدي إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلاله وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأسمي به بعد النكرة ووكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرية للناس عشرون وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صفته في التوراة عبدي أحمد المختار مولده بمكة ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة أمته الحمدون لله على كل حال اللهم لك الحمد على كل حال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 فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال السمرقندية ذكرهم الله منته أنه جعل رسوله رحيما بالمؤمنين رؤوفا لينا الجانب ولو كان فضا خشنا في القول لتفرقوا من حوله ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا لطيفا هكذا قاله الضحاك وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال أبو الحسن القابسي أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفضل أمتي بهذه الآية وفي قولي في الآية الأخرى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وكذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقوله تعالى وسطا أي عدلا خيارا ومعنى هذه الآية وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام على أممهم ويشهد لكم الرسول بالصدق الحادي والعشرون وقيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم؟ فيقولون نعم فتقول أممهم ما جاءنا من بشير ولا نذير فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل معنى الآية إنكم حجة على كل من خالفكم والرسول حجة عليكم حكاه السمرقندي وقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم قدم صدق هو محمد صلى الله عليه واله صحبه وسلم يشفع لهم وعن الحسن أيضا قال هي مصيبتهم بنبيهم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هي شفاعة نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم هو شفيع صدق عند ربهم وقال سالم الله التستري هي سابقه رحمه اوضعها الله في محمد صلى الله عليه واله وسلم وقال محمد بن علي الترمذي هو امام والصديقين الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حكاه عنه السلمي الفصل الثالث فيما ورد في خطابه اياه مورد الملاطفة والمبره من ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم قال أبو محمد مكي قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وعزك الله وقال عون بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أي يخبره بالذنب وحكى السمرقندي عن بعضهم أن معناه عافاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم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 ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب قال نفطويه ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتهم بهذه الآية وحاشاه من ذلك بل كان مخيرا فلما أذن لهم علم الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم قال القاضي أبو الفضل رحمه الله يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام الشريعة خلقه أي يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاوراته فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية واليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغن عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعف قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا قال بعض المتكلمين عاتب الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بعد الزلات وعاتب نبينا عليه السلام قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة وهذه غاية العناية ثم انظر كيف برأ بثباتي وسلامتي قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه ففي أثناء عتبه براءته وفي طي تقويفه تأمينه وكرامته ففي عفواً ففي أثناء عتبه براءته وفي طي تقويف تأمينه وكرامته، ومثل قوله تعالى: قل إن علَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّمَا لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ قال علي رضي الله عنه قال أبو جهل لنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لا نكذبك ولكن نكذب ما جاءت الله تعالى فإنهم لا يكذبونك. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كذبه قومه حزنا فجاءه جبريل عليه السلام فقال ما يحزنك قال كذبني قومي فقال إنهم يعلمون أنك صادق فأنزى الله تعالى الآية ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذ من تسليتي تعالى له عليه السلام وإلطافه به في القول بأن قرر عنده أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له معترفون بالسدقي قولا واعتقادا وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمينة فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب ثم جعل الذم لهم بتسمية جاحدين ظالمين وقال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فحاشاه من الوصمي وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم إذ الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره كقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ثم عزاه وآنسه بما ذكره عمن قبله ووعده النصر بقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتأهم نصرنا ولا مبد للكلمات الله ولا قد جاءك من نبئ المرسلين فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفي في لا يكذبونك بالتخفي في فمعناه لا يلونك كاذبا وقال الفراء والكسائي لا يقولون إنك كاذب وقيل لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه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 يا زكريا يا يحيى ولم يخاطب هو ولم يخاطب هو إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزممل يا أيها المدثر الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يمهون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 ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره قال أبو الجوزاء ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أكرم البرية عنده وقال تعالى ياسي والقرآن الحكيم اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال فحكى أبو محمد المكي أن أولوي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لي عند ربي عشرة أسماء ذكر أن منها طاها وياسين إسمان له وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه أراد يا سيد. مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن عباس ياسين يا إنسان أراد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وقال هو قسم وهم من أسماء الله تعالى وقال الزجاج قيل معناه يا محمد وقيل يا رجل وقيل يا إنسان وعن, أبي وعن ابن الحنفية ياسين سين يا محمد وعن كعب ياسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألف عام يا محمد إنك لمن المرسلين ثم قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته أقسم الله تعالى باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوحي إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق اللعو جاج فيه ولا عدول عن الحق قال النقاش لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتاب إلا له وفي من تعظيم وتمجيده على تأويل من قال أنه يا سيد ما فيه وقد قال عليه السلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد قيل لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد بعد خروجك منه حكاه مكي وقيل لا زائدة أي أقسم به وأنت به يا محمد حلال أو حل لك ما فعلت فيه على التفسيرين نعم والمرارب البلد عند هؤلاء مكة وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وبركتك ميتا يعني المدينة والأول أصحه لأن السورة مكية وما بعده يصححه قول تعالى وأن تحل بهذا البلد ونحو قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى وهذا البلد الأمين قال آمنها الله تعالى بمقامه فيها وكونه بها فإن كونه أمان حيث كان ثم قال تعالى ووالد وما ولد ومن قال أراد آدم فهو عام ومن قاله وابراهيم وما ولد فين شاء الله إشارة الى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فتتضمن السوره القسم به عليه السلام في موضعين وقال تعالى الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه قال ابن عباس هذه الحروف اقسام أقسم الله تعالى بها وانه عن غيره فيها غير ذلك وقال سهل بن عبد الله تستري الالف هو الله تعالى واللام جبريل والميم محمد عليه السلام وحكى هذا القول السمرقندي ولم ينسبه الى سهل وجعل معناه الله انزل جبريل على محمد بهذا القران لا ريب فيه وعلى الارج يحتمل القسم, أن يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه ثم فيه من فضيلته قران اسمه باسمه نحو ما تقدم قال ابن عطاء في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله وقيل واسم للقرآن وقيل واسم لله تعالى وقيل جبل محيط بالأرض وقيل غير هذا وقال جعفر بن محمد في تفسير والنجم إذا هوى إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال النجم قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هوى إن شرح من الأنوار وقال انقطع عن غير الله وقال ابن عطاء في قوله تعالى والفجر وليال عشر الفجر محمد صلى الله عليه وسلم لأن منه تفجر الإيمان <تصفيق> الفصل الخامس في قسمه تعالى جده له ليحقق مكانته عنده قال جل اسمه والضحى والليل إذا سجى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 وأما بنعمة ربك فحدث اختلف في سبب نزول هذه السورة فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به فتكلمت امرأة في ذلك بكلام وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي فنزلت هذه السورة قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله فضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه الأولى القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى أي ورب الضحى وهذا من أعظم درجات المبرة الثانية بيان مكانته عنده وحضوته لديه بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك وما أبغضك وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك الثالثة قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى قال ابن إسحاق أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا وقال سهل أي مد ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود؟ خير لك مما أطيتك في الدنيا. الرابعة قبله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الانعام في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة. الفلج الفوز والضفر. وقيل يعطيه الحوض والشفاعة. وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس آية في القرآن أرجى منها ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل أحد من أمته النار الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هداية إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير ولا مال له فأغناه الله بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه وقيل آواه إلى الله وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه وقيل المعنى ألم يجدك فهد بك ضالا وأغنى بك عائلا وآوا بك يتيما ذكره بهذه المنا وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به ولا ودعه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصه واستفائه؟ السادسة أمره بإظهار نعمتي عليه وشكره ما شرفه به بنشره وإشارة ذكري بقول تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإن من شكر النعمة الحديث بها وهذا خاص له عام لأمته وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شليل القوى ذو مرة فاستوى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 لقد رأى من آيات ربه الكبرى اختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم بأقاويل معروفة منها النجم على ظاهره ومنها القرآن وعن جعفر بن محمد أنه محمد عليه السلام وقال هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقد قيل في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وآله صحبه وسلم حكاه السلمي تضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه العد ما يقف دونه العد وأقسم جل على هداية المصطفى وتنزيهه عن الهوى وصدقه فيما تلا وأنه وحي يوحا أوصله إليه عن الله جبريل عليه السلام وهو الشديد القوى ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهاء إلى سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى وأنه رأى من آيات ربه الكبرى وقد نبه على مثل هذا تعالى في أول سورة الإسراء ولما كان ما كشفه عليه السلام من ذلك الجبروث وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول رمز عنه تعالى بالإيماء, بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم فقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقل والبلاغة بالوحي والإشارة وهو عندهم أبلغ أبواب الإجاز وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إن حسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى وتاهت الأحلام في تعين تلك الآيات الكبرى قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته عليه السلام وعصمتها من الآفات في هذا المسرى فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى وقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعس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 إنه لقول رسول كريم أي كريم عند مرسله ذي قوة على تبلغ ما حمله من الوحي مكين أي متمكن المنزلة من ربه رفيع المحل عنده مطاع ثم أي في السماء أمين على الوحي قال علي بن عيسى وغيره الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وآله صحبه وسلم فجميع الأوصاف بعد على هذا له وقال غيره هو جبريل عليه السلام فترجع الأوصاف إليه ولقد رآه يعني محمدا قيل رأى ربه وقيل رأى جبريل في صورته وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم ومن قرأه بالضار فمعناه ما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه وهذه محمد عليه السلام باتفاق وقال تعالى نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لا لا خلق عظيم فستبصر ويبصرون لأيكم المفتون إن ربك هو أعلم ضَلَّ ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى مما غمصته الكفرة به وتكذيبهم له وآنسه وبسط أمله بقوله محسن الخطابة ما أنت بنعمة ربك بمجنون وهذه نهاية مبرة في المخاطبة وأعلى درجات الآداب في المحاورة ثم علمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يأخذه عد ولا يمتن به عليه فقال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون ثم أثنى عليه بما منحه من هباته وهداه إليه وأكد ذلك تتميما للتمجيل بحرفه التأكير فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل الطبع الكريم وقيل ليس لك همة إلا الله قال الواسطي أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره لأنه جبله على ذلك الخلق فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجوال الحميد الذي يسر للخير وهلا إليه ثم أثنى على فاعله وجازاه عليه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله ثم سلاه عن قولهم بعد هذا بموعده به من عقابهم وتوعدهم بقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه وعد معايبه متوليا ذلك بفضله ومنتصرا لنبيه فذكر بضع عشرة خصلة من خصال الذنب فيه بقوله فلا تطع المكذبين ود لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتل أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق لتمام شقائه وخاتمة بواره بقوله سنسمه على الخرطوم فكانت نصرة الله له أتم من نصرته لنفسه ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده